أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 وما خلق الله في السماوات والأرض إلا آيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ, وجاءتهم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 وما كان الناس إلا أمته واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أزل عليه آية من ربه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 إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيرهم في البر والبحر حتى إذا كُنَّ في الفُلكِ وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طِيبَةٍ وَفَرِحُ بِهَا وَفَرِحُ بِهَا جَاءَ أَتَّهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ وَجَاءَهُمُ الْمَوجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحيِطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا, لئن أنجيتنا من هذه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكلين فلما أن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 إنما مثَلُ الحياة الدنيا كَمَا إن أَزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن أَزَلْناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحام النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعمدون 121. Fakafah binlahi shahidah baynana wabaynakum in kuna an ibadatikum laghafilin 122. Hernalik tabinu kul nafs maa aslafat 123. Wadudu ila Allah mawlaahumul haqq wadadudu ila Allah maa قل من يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والأبصار وَمَن يُخْرِجَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا دَٰبَّ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالَةٌ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم لَا لَّا يَهْدِي أم ۖ أَمَّن لَّا يَهْدِي ۗ إِنَّا إِن يهدى فما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما, ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم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 وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك أو نتوفّي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول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 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَلَى عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ يَا قَوْمُ إِنَّكَ لَكَبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَذْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجوب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 فانظر كيف كان عاقبة المنكرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل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 فَلَمَّا جَاءَهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَخُونُونَ لِلْحَقِّ مِمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكما وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فدعوا أتوني بكل ساحر عليم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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون فما آمن لموسى إلا دُرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم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 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأُوْحِيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْتَ بُوَّ وَأَلِّ قَوْمِكُمَا بِمِصْرَ مُجْتَمِعٌ أن تبوء آل قومكما بمصرب بيوت وجعلوا بيوتكم قبلاه وجعلوا بيوتكم قبلاه وأقيم الصلاة وبشري المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا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 ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا أصدق ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون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 إلا قوم يُلُسَلَمَ ما آمَنُوا كشَفْنَا عَنْهُمْ عذابَ الخزيِّ في الحياةِ الدنيا وَمَتَعْنَاهُمْ وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا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 Yusibu bhih meyashaa'u min ibadhi, wahyu al Ghafur al Rahim. Qul ya ayuha an Nas, qad jaa'akum al Hukmir Rabbikum. Faman ihteda, fa inna ma yahtedi li nafsi, wa